دارك دارك يا ابن العسكري يا رد البنتارك شي من طفن الدباح يا تاخذ دارك قوم يا ابن هل عادي صرخة هالعقيدة قلب مجروف ريت ريت حاضر يا بو صالح يوم عاشر بالطفوف جاهد يجيو شوع ساكر زحفة علي زحوف علينا زحوف عالخيان هجموا علينا شاهر أرمح وسيوف وحنا نتستر بدينا شلون حاله لو تشوف نار شب بالخياد يا هو يزعر لينا اطفال ضلينا ضل وحران صيح يا مهدينا سينجدك جدك على الوطن دم مسفوح هذه صرخه هل عقيله قلب مجروح قوم يا ابن العسكري يا صاحب الزهراء سيان مطفئك يا ابن العسكري يا رند البنتارك شي بنطفي الذباب تعال تعال علي قلب مجروح حان قلب أنا بعاني شاهدت فرض الطفوف اللي جار على رماح الروس على ولد سادم شاهدت شمر اللعين لحسين يذبح من حره إشلون سلبه ولابو ينما وبعد قطع خنصر إشلون شيء على قطعين جفوفه انا تعبت شهين دم عتمه ظرفي عشري على البطل صامد اسمه مطر حادي صرخه هل بقلب مجروح قوم يا ابن العسكري يا ردب الدارك شيل من طف الدباح انت تاخذ دارك قوم يا ابن العسكري جند الطفل الدباح ينتقد داره هذه هذه صرخة جهل عقير قلب مجروح يا نبان شاهد ريت القناديل التشيع كل بني فتي عن هاشم طبريها يا وضيع المصايب ما يشف وجهها لا كانت قشر لضيل يحم ما قلبي مزرو وعزري انا ما أنسى ابد أمي من عصرها وبامر ذاك الرجيس بابي من حرقاها أنا ما بضل ويني وأجرك لنوح هذه صرخة لعاقلة بقلب مجرور سين بالصغير يوم يبني العسكري يرد البنت عرق سين بالطفل ذبح يعتاد دارك يوم يبني العسكري يرد البنت عرق سين بالطفل ذبح يعت. صرخت هلع عتيلا قلب هاي صرخة من الضمير وما نفارقها أباد احسين ثار الله ورسوله وانا يلمد الوعاد بالزيارة هل هالحج من عندك ورواد تبجي دم صبح ومسية وانت توفف العهد على زيان والخدير الخدير على حسين فاطمة طول اي عمل دهر ودمعت بتدمع جي تصرخ من عزي انت بنظر مجروح عزي الصرخه العطيله قلب مجروح قوم يا ابن العسكري يا رجل البتارك عشان بتطف الدباحه تتعب الدامره يا ابن العسكري يا رجل البتارك أن بالطف الضباح أن تتأخذ هذه عادي صرخة العقيلة قلوب مجرود قلوب مجرود عادي صرخة أنا من بيت الأرسي على بفخر هاي المنزلة أنا من زغري عزيزة بعناه للدللة هالمصاعب والنيواعب يا نجتني بكربلة تنظر لأجناب لي وأنا بتعطل ولا شلون ترضى غير تاك يا نبي بيسبوها يا بص على حم تاك على هز الضر kuin ymmärrätkö, että minä olen yksi niistä, jotka ovat yhtä kuin هذي هل عقيل القلب مجروح هذي صرخت هل للشاعر ابو أحمد الوزني الكربلائي